قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شَطْرَهُ وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها, وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً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 فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِنَعْلَهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَلْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حسبتم أَن تدخلوا الْجَنَّةَ ولما يَأْتِكُم مثل الذين خلوا مِن قبلكم مستهم الْبَأْسَاءُ والضراء وزلزلوا